بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنثر قوما ما أنثر آباؤهم فهم غافلون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 وَذَرِ بِالَّذِينَ امْتَنَعُوا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ رَغَبًا وَأَنَاةً أَنْ يُبَلِّغُوا عِبَادَ اللَّهِ وَسُلْطَانًا مِنَ الْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان امتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم ان اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا قائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون قالوا قائركم مَعَكُمْ اِنْ ذُكِّرْتُمْ بَل اَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ قَالُوا يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ثِيلُ دُخُولِ الجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما انسلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين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 اعينهم فاستبقوا الصراط فان يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره لنكسه في الخلق ابلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له انه الا ذكر وقران مبين